بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون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 إن الذين كفروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في قضيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل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 ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسوا سبع سموات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 وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: أنبئني، فقال: أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن ترع هدايا فلا خوف عليهم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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه وَلَا يؤخذ منها عدل ولا هم منصرون وَإِبْنَ الْجَيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَب عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَجَئْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَونَ وَأَن تُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَن تُمْ ظَالِمُونَ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 وَإذْ قُلْنَ دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حِيثُ شَئْتُمْ رَغَدَوْا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدَوْا وَقُولُوا حِطَّة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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة الآشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فدبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْ نَضْرِبُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ مَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً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 ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، وَإِذْ أخذنا ميتاكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرتتم ثم أقرتتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي يأتكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب نهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن دريتي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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّ بِجَعَلْهَا ذَبْلَدًا آمِنَهُ وَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَثَرَ فَأُمَتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرَرْهُ إلَى عَذَابٍ نَارٍ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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَنَكْ قِبَلَةً تَرْضَاهَا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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم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 بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلوا أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين.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 إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله وَمَا انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ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 وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرتا فنتبرأ منهم كما تبرؤ منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عَلَيْهِمْ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَينَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً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 ثَمَنَ ابْتَغَى غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالت بالهدى والعذاب بالمغفرة.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 وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأولئك هُمُ الْمُتَّقُونَ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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عنني فإنني قريب.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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج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 واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُورٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْفَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ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 فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقة آتنا فِي الدنيا وما له في الآخرة من خلاقة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنته وفي الآخرة حسنة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 وإذا قِيلَ له اتق الله أخذته العزة بالإفن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول آمنوا معه متى نصر الله؟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 واثموهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى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 ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم الاؤلاءك يدعون الى النار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 والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 وَإِن طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَيِّ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاء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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه من وبقية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 قال الذين يظنون أنهم ملاك الله قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإبن الله والله مع الصابرين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 وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم دعهن يأتيك سعياء واعلم أن الله عزيز حكيم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 فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وبل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين يُنفقون أموالهم مبتغاء مرضات الله وتفتتهم من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتؤكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير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 والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أُعطي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار سرّوا وعلانية سرّوا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر الرَّاكِتِبُ وَلاَ شَهِيد وَاِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ